لا هي قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي عَلَمُ القول في السماء والأرض وهو السميع العليم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 ما صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يرقدون لا تَرْكُضُوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه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 كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مِّتَّ فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون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 بل متعنا هؤلاء وآباؤهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بِالْوَحْيِ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 وذكر للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلنا أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من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 قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أدئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بغ ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جثاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتين يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا وأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم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 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكفر كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إن انهم من الصالحين وذننوا الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات الا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم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 هم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي احصنت فرجا فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها ايه للعالمين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 وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الخسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشْتَهَتْ أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب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 قال رب يحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم